ولا حهاة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا الا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا وساطير الأولى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 فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار وجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا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 ZANG EN تَعْتَهُ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسِيَ الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَهُ عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام إلا وجعلنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْمَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَنَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا كَبِيرًا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 ويوم تشقق السَّمَاءُ بالغمام ونزل الْمَلَائِكَةُ تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا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 ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه وخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للمشاه فهو اعتدينا للظالمين عذاب النريما وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل امر بناه لمثالا كلن تبرنا ولقد آتوا على القرية التي يمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يكونوا يرون بَلْ كَانُوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رأوك إن يتخذونك إِلَّا هزوا أَهَذَا الذي بعث يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه هو فانت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أَلَمْ تر إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَهُ شَأْنُ لجعله ساكنا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَى لَيْلٍ قَبْضًا يَسِيرًا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 ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابا أكثر الناس إلا كفورا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 وجعل بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجَرًا محجورا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَايِ بَشَرًا فجعله, فجعله نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ ربك قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ من دُونِ الله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 عذابها كان غراما إنها سات مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ان التي حرم الله بالحق ولا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويصل في مهانه